بسم الله الرحمن الرحيم اَرَأَيْتَ الَّذِي يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الَّذِي يَنْقُصُ؟ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ ات الله سيعلم الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا اطلقنا لكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ورفعنا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانذرنا من مواقراط ما ان سجادا لنخرج به حبوا ونباتا وَجَعَلْنَا مِنَ الْآفَاتِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَشُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إن جهنم كانت ولا جهل لمكان يرصاد للطاغين مآبا لا بيتين فيها احباب لا يدركون فيها بضاً ولا شرابا الا حليما والصافا جَاءَ أَوْ إِسَاقَ إِنَّهُ كَانَ يُرَى الْحِسَابَ وَتَزْدَرِي بِآيَاتِنَا كَذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَنُوقِفُ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ಿ ಮುದ ಸದಿ ಪಂಗದ ಹೊಸ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ನ وَلَا ನಗುವ جَزَاءَ الَّذِينَ رَضُوا بِهِ خَالِصًا حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ قِطَاعًا يَوْمَ يَقُومُ ٱلْقَوَمُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱسْتَضَاءَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ أَمَّنْ أَبَىٰ إِنَّ فَذَهَبَ طَارِئًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَ تُرْسُ زَ